زرد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكتوا في الأرض لذلك لما تظافرت الأزمنة ضد فضائي علي وإذا به يزداد سموا ورفعه وهذا يذكرني بقول الشافعي وقد تعرض له الأخي السيد هادي في أحد أداته لما قال وسئل عن علي قال بما معناه ما اقول في رجل ما اقول في رجل اخفى اعداؤه فضائلا حسدا وحنقا ما اقول في رجل اخفى اعداؤه فضائله حسدا وحنقا واخفى احبابه ايضا فضائلا خوفا وخرقا وخرج من بين الفريقين ما ملأ الخاشقين فتلك سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديل قمري أنت أم أنت القمر قمري أنت أم أنت القمر قم تكلم فبك احتار النظر القلب إلى حد الخطر خطقان واضطراب حملوا أسنى ممدوحي إذا مت الوزر في الليالي البيض قد قابلته وعيوني سألت أين القمر هاجم الليل بوجه مشرق وعلى الليل سنى الوجه انتصر يا حنان سلح في خلقه قل ما أنت وهل أنت بشر تنزع الأرواح من دون أن تترك عيناك أثر طرفك السامج في بهمته يسرق الروحة فمن يدري الخبر أنا والحب كورد والمدى كل سبح رشحه فيها استقر أنا والعشق كعين في المدى سافرك بين سراب ومدر والود كقطر يرتجي نبتة الزيتون من فوق الحجر أو نخيل, أو نخيل سامق يشهضنا أو كبصل دابل فيه ثمر أو كشمس حرمت اشراقها أو كنجم تائه وقت السحر من ترى يعلم من ترى يعلم أني والح فيداويني إذا الليل خدر من ترى يعلم أني عاشق كلما يسأل وصلا ينتهر من ترى يعلم أني متعب أنهك الليل معي طول السهر ضحكاتي بسماتي موقفي كل قول من فمي يخفي الأثر تعشق البحر دموعي إجلاها بين موج الملح فيه مستدر يعشق العقل جنوني له سبل للخل تهدي لو غدر ليس لي في العيش قصد ومنا غير من اهوى فموتي لو هجر ولقد طفت على حضرته صامتا ارسل قولي بالنظر يا امير حبه في خافري حاله جمرا وجمرا بل سقر يا علي الدات يا اولها اعظميات واعلىها اخر خذ حروف مشكاه من دمي ثم صيرها لنا عليك مضر خذ ليالي واقدا من لهفتي ثم صيرهم مديحا للحجر حجر ما الصبريح المرتبى اهدي هي عمري وشعري والفكر حجر ما الصبريح المرتبى اه به شاري وامري والفكر غابط غازي نعالا دقها فترى صحنك بالفجر نقر كيف لا والملأ الاعلى به زاحمت بالسحي اخيار البشر كلما تشرف املاك السما خدما ارسلها خدما ارسلها رب القدر لعلي وعلي سره فوق تاق العرش باللوح سطر وله في كل نجم سابح آية كبرى وبالنور صور وإلى كل بليغ مصقع عن بليغ القول منه منحدر بطل ألوى على الموت يدا لو يزيغ الموت منها لنعصر كلما يطعله الدهر قلا سنها في سابغ الصبر الكسر قل كفى هذا امير عنده ينحني رأس عتيق وعمر وهما من خيرة الله فما وجد فوق علي المفتخر كذب هذا كذب هذا وموسى المصطفى وعلي هو هارون الخبر كذب هذا ولولا حيدر جيش طاها يوم بدر منتصر كذب هذا ولولا حيدر لعلى دين ابن ود وانتشر كذب هذا ولولا حيدر ما لبنت المصطفى كفق النظر كذب هذا ولولا حيدر يأت الأشهاد من دفع سقر كذب هذا ولولا حيدر مدن الميعاد وانشق القمر كذب هذا ولولا فما خلق الله على الأرض بشر اللهم صل وسلم على نبينا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 كذب هذا ولولا حيدر ما دنى المعاد وانشق القمر كذب هذا ولولا حيدر ما ولولاه فما خلق الله على الأرض بشر يا أمير يا أمير لو دعى نجم السماء وهو في سابع أفق لحضر ولو استوقف من أملاكها زمر ا اوقف الله زمر لا تظنوا كفر العبد اذا قلت هذا فأنا صعب الفكر فلك الجبار لو قال له حيدر قد على مسار لا تظنوا كفر العبد اذا قلت هذا فانا صعب الفكر فلك الجبار لو قال له حيدر قد على مسار الاملاك جبريلا بخر ولو استوعب ما يعلمه صدر اسراكيل بالصور انفجر ما على حيذر الا احمد وعلى احمد رب للقدر فاتسمى الفضل فجاز المرتبى واستوى عند النبي فاستقر هو من ادبه من علمه والذي ادب اسمى وامر هو من أدبه من علمه هو الذي علم أسمى وأغر إذ هما إثنان عن ثالثهم عجزت أرحام نسوان البشر حيدر غنى فؤادي حاءها حيدر غنى فؤادي حاءها وصغى عقلي إليها فسكر ينجلي همي إذا ما قيل لي في هواه ابن زينب قد كفر وتراني غير أني لا أرى سابح في بحره بين الدرر وتراني غير أني لا أرى غسق قلبي في هواه والغمر والتجافر فيه إلى روتك فرأى أعجب ما يغري البحر اذرع الولدان والحور بها طائفات بكؤوس وتمر ينفرون الدر نطما ساقطا في جنان مثل ديمات المطر يتسابقن باخنات سرنا فيملنا الروح ما مال الحور وتصافقنا غواري البفا ناظرين لحبيب منتبر فسألت الحور من تنتظره فسألت الحورة من تنتظر وإلى من كل هذا متخر فأجاب لمحب المرتضى للذي حب علي وشكر فسأل فسأل فسأل فسأل فسأل ينجلي همي إذا ما قيل في حوافه ابن زينب قد تفر وترالي غير أني لا أرى سابح في بحره بين الدرر وتراني غير أني لا أرى غاص قلبي في هواه وانغمر وانتزاثر في إلى روضته فرأى أعجب ما يغري البصر إذ رأى الولدان والحور بها طائفات بكؤوس وتمر ينفرون الدر نظما ساقفا في جنان مثل ديمات المطر يتسابقن يتسابقن بأخناس الرناء فيملنا الروح ما مال الحور وتصففنا غواري البها ناظرين لحبيب منتظر فسألت الحور من تنتظر وإلى من كل هذا متخر فأجابوا لمحب المرتضى للذي حب علي وشكر حيدر أفرده الله له ليكن سيف قضاء وقدر حيدر افرده الله له ليكن سيف قضاء وقدر قد كفته ضربة في غزوة عمل التقنين فيها مختصر قد كفته ضربة في غزوة عمل التقنين فيها مختصر رجل من فرط ما يطغى به بالوضع لو نظرت صخرا فطر ولو استنجز حيدا مدرعا رؤبا من الدرء بحر مدرعا لا لو دعا رضوى له لتهوى بين عينيه وخر قل لمن يمدح قدر المرتبع في هواه خذ من الشرك حضر فهو فوق الملائب انه واقع بين الاله والبشر اما كان سويا بشرا ما له فرص ذكاء قد اما كان سويا بشرا ما عن اللقمة والضلع صبر? ولما نادى الامين في السماء لا فتاء الله والفارق فر? اما لو كان سويا بشرا ما الى تجهيب سلمان حضر? ولم انشقت الى فاطمة لتلده الكعبة وهي حجر ولما مد دراعا من تقى وعليه عسكر الله عبر ولما بل ولما بل ولما لا رحى تنتهي او تختصر فهو خير الخلق بعد المصطفى خير من صام وصلى وذكر خير من صام وصلى وذكر والسلام عليكم ورحمة الله.